الخليج للانتاج والتوزيع الفني تقدم لكم هنا العطاس شال الراس ما راجلك على الليل جو تواسيل خيال المضوه ويسحق على الليال جو خلي الجرف يشبع تواسيل و رقبي دا عطش وتراجع في القئض نقصيب وترهب يمنى تلحيل و رقبي دا, دا عطش وتراجع في القئض نقصيب وترهب يمنى تلحيل قصر الماء يضلواء تمنى الجرف لو يعله هنا العباس على الراس مرج الكل هترجع له ترانا ترانا شان الناس ما بقى شكل هترجع له وصلني مي شان هي جايين بنشوف مهله ها عطاس رايح ماخذ الزين يا لبسه مرات خيالك شو مراد ها عباس رايح ماخذ السياد يالب سورة خيالك يبرد الصيف ها عباس يومك يا حيل العين بتح نحيون رضيه نبطيب ها عباس يومك يا حيل العين بتح نحيون رضيه نبطيب اله الناس حط عباس مثل ما ينظروا ممتله هنا العباس شال الراس مراجل كل هجر جعله هنا العباس شال الراس مراجل كل هجر جعله انتاج شركة الخليج الثقافية من الخيل يصعد راسي لرماح طاح المو بس عباس ما طاح لرمى صح الم بس عباس ما طاح ابن چنا علي ومرافق <متصفيق> حسين حرب بعد تدق ال راح علي ومرافق حسين حرب بعد تدق ال راح بالراح هنا العباس شال الراس ما رجل كل مخلوق الحصافير ترى الحب أسخى والنهر والطف ومنها ترى مخلوق الحصافير هذا الطيب ابن الطيب ذا وصلوا عطش حودة أتبهتي يصير هذا طيب ابن الطيب ذا وصلوا عطش حودة أتبهتي يصير حبا يا عنواء الوفا يرجع له هنا لحبه هنا لحبه هنا لحبه, هنا لحبة <تصفيق>